«Nehnu <نحن> خalqnaكم <خلقناكم> فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون» نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ أَلَا أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا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 وَجَعَلْنَاهُ حُطَعَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنْتُمْ ذَلْتُمُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ جَاجًا فَلَوْلَا أن شأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاء للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسون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 فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنت انتم مغير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم واما ان كان من فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزلهم من حميم وتصلية جحيم